إن لي في الدنيا إخوانه هم لحب الباقي عروانه قولهم في الهم سلوانه نورهم ينبي عن الإيمان إن لي في الدنيا إخوانه هم لحب الباقي عروانه قولهم في الهم سلوان نورهم من بيعان الإيمان إنهم بشري ورواروحي, إنهم بشري ورواروحي تجت القلب وأفراه يغسل الصدر من الهم عندما احظى بلقياهم إنهم بشري وروحي إنهم بشري ورو القلب وأفراح يوسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياه من لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم هم لنظرة عيني قد طابوا, طابوا وتفيض الدموع إذا غابوا فأناج الرحمن يصبرني وأمن النفس برؤياه هم لنظرة عيني قد طابوا. هم لنظرة عيني قد طابوا وتفيض الدمع إذا غابوا. فأناج الرحمة يصبرني وأمن النفس برؤياه دنيا اخوانهم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سلوان نورهم ينبئ عن الايمان تعرف الأسحار تلاوتكم وتحن الأرض لوطأتكم ويبيت الليل يروم صدى الإخبات ليشهد تقوى تعرف الأسرة تلاوتكم تعرف الأسرة لا وتحن الأرض لوطئكم ويبيت الليل يروم صدل إخواتي يا شهد تقواك في الدنيا إخوان هم لحب الباقي علوانو قولهم في الهم سلوان نورهم ينبي عن الإيمان تصنعون المجد, تصنعون المجد بدنياكم وترون الفوز باخراكم ينحني الاكبار لادناكم ويعم الخير بماسعاكم تصنعون المجد بدونياكم تصنعون المجد بدونياكم وترون الفوز باخراكم ينحني الاكبار لادناكم ويعم الخير بمسعاكم إن لي في الدنيا اخوانهم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سلوان